بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م كِتَابٌ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ومما رزقناهم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 إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى ربهم وأولئك هُمُ الْمُصْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لا يؤمنون لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ختَمَض اللهَّهُ عَلَ قُلُ بِهِم وَعَلَ سَمَّيهِم ختَمَبُ اللههُ عَلَ قُلُ بِهِم وَعَلَ تَنَّيْهِم وَوعلَ أَدُصَالِهِمْ غِشَوَتُ وَلَهُم عَذاَابُ النَّظم وَعَلَ أَدُفَالِهِمْ غِشَوَتُ وَلَهُم عذاب عظيم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 يُخادعون اللهَّه والَّذينَ آمَنُوا وَماَا يخدَعونَ إِللااأَكُسَهُم وَماَا يَشعرون يخَادِعون وما وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ قالوا انؤمن كما امن السفهاء قالوا انؤمن كما امن السفهاء ارا انهم هم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 وَإِذاَا خَلَ إِلَ شَيَعْطِلِهِمْ قَدُون إِا نَعَكُمْ إِ نَا نَحْنُ مُتَهْزئون اللَّهُ يَسَْهْزِءُ بِهِمْ وَيَمُدُّم فِي طُغِييَانِهِمْ يَعَّهُ اللهَّهُ يَستَهْزئُ بِهِمْ وَيَمَدّم فِي طُغِييَانِهِم يَعمَّون أُلئِكَ الذيينَْشتَرَ الضلَلََ بالِْهدَا فَمار بِحَّجارَتُهُم وَم كانَوا مُتَذم أُلائِكَ الذيينَْشتَرَوا مَثَلهُم كَمَثَل الذيتوقَدَناَ غ فَلَمم أَضاءتمَا حَوولهُ ذَهَبَ اللههُ بِنورهم نتَلهُم ذَهَبَ اللهُ بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون صم بكم عمي لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ او كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ يجالونَ أَفَادِهُ في آذَ مِنَ الصَّعيطِ حَذَرَ المَود والله, واللهُ مُحيط بِالكافِرين واللهُ مُحيطٌ بِالكافِرين يَكادُ الْ البَرقُ يَخطَفُ أَد صَارهُم يكادُ البَغْقُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ولو شاء الله لذهب بسنعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس سعبُدُ رَبًاكُم الَّ قَلَقًاكُم وََّينَ مِ قَدِلٍكُ لاعََّكُ تَتَّقُ يا أيُهَن تَعبُ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء مآءا فأخرج به الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من به فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ وَإِن كُنتُم فِي رَيبِ مِمَّا نَززَلنَا على عَبِدِنَا فَأتُ بِسُورَةٍ مِم مِدْلِ وَإِن كُنتُم فيِي رَيدٍ مَِّ نَززَلناَا عَ عَِدِنَا فَأت بِسورَةٍ مِ مِدِ فأتُ بِسُورَةٍ مِ مِطلِهِ وَدُوشُهَدَا أَكُم مِن دُون الَّهِ كُ تُم صَادِتين دُونِ اللين كُ تُم صَادِطين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي يُرْزُقُنَا مِن قَبْلُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي يُرْزُقُنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وأتوا به متشابها وَلَهُم فيِيهَا أَزْوَجُم مطَهَرَةُ وَهُمْ فيِيهَا خَالِدُون إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا فأَمَّا الذيينَ آممَنوا فَيَعلمونَ أََّهُ الحَقُّ مِ الرَّبّهِم فَأَنَّ الذيينَ آممَلُوا فَ يَعلممونَ أََّهُ الحَقُّ مِضَبِّهِمْ وَأََّ أَرَادَ اللَّهُ بِهذاَا مَفَلَ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 وَلَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْهَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ويقطعون ويقطعون مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء, استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات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 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون قال اني يَعْلَمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا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 قَالَ يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال فلما قلَ أَلَ أقُكُم إ علملَمُ غَيبَ السَّمواننتِ وَالْأَرض قَالَأَلَم أَقُكُمْ إِ علممُ غَيبَ السَّمواننتِ وَالأَض إِي أَلَمُ غَيبَ ما تُجُدونَ وَماَا كُ تُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا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 فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هدى فمن تبع هداي إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فمن تبع فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَنِ اتَّبَعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا هم فِيهَا خَالِدُونَ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 أَلَنكُرُ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفِ بِعَهْدِي وَتُوفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ تَظْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كافر به وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَصَدِّقُوا لِمَا مَعِي وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْكُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وأنتم تتلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه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 يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ أَذِقُكُم عَذَابًا عَظِيمًا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإذْ وَعددنَ مُسَبَّعينَ لَلَةثُ التَّقَدُْم الععجِلَ مِ بَعذ وَُمْ ظَالِمونون وَإذْ وَعددنَ مُسَبَينَ لَلَةًثُ تَّقَذْتُمُ الْ مَعْتُونَ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ عْتُونَ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن ذبارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فظَلناَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ الغَمَامَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى فظَلناَا عَلَكُم الغَمَانَ مِنْ طَيبَكِ مَا وَوزَقُناَاكُم كلُلُ مِ طَيباتَك مَا وَزَقُناَاكُم وَماَا غَلََ وَلَك كَون أَمْ حُسَهُم يَظْلمون وَلَا غَلَون وَلَ كَون أَمْفُسَهُم يَبلْلِمون وَإِبقُ ندُخُلُ هذهِ القَرَةَ فَكُلُ مِنهَا حَيتُ شِئتُم ر غَدًا وَانْقُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَسْكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَضِيَ وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تبدل الذين ظلموا قولا الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ واعد السقاء موسى سال قومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا, عينا قد علم كل اناس مشربهم قد علم كل اناس مشربهم كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُونَا إِلَى رَبِّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الاضمن بقرها وقبائها وخومها وعدثها ورطانها قال الذي هو اجلا هو خيب قال اتستبدلون الذي هو اجلا بالذي هو خيب اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله وَذَااءُ بِغَضَبٍ مَِ الله ذَلِكَ بأَنَّهُ كَوا يَكفُرونَ بِآيَكِ اللهِ وَيَقُتُلونَ النَّذِينَ بِغَرِ الحَّ ذَلِكَ بأَنَّهُ كَوا يَكفُرونَ بِآياتاتِ اللهِ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذٰلِكَ بِمَا الْفَتَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ وَالصَّابِّـيْنَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَالصَّابِّـيْنَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بعد ذلك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 وَلَقدَد الِتُمُ الذي نعْسَدَو مِن كُم ف السَّبتِ قَقُنا لَهمم كُ قَِدَةً خاسين فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ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 قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال اعوذ بالله ان اكون قال دع لنا ربك يبين لنا ما قال دع لنا ربك يبين لنا عَلَىٰ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَاسْأَلُوا مَا تَسْأَلُونَ مَا تُنْفِقُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قال ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ قال إنه يقول إنها بقرة صفاء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا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 يَقولُ إهَا بَقرَرتُ لا ذَلُلُ تُثِير الأأَغضَ وَل تَسْقِل الْ الحَرْثَ مسََّمَنتُل شتَفِيهَا قلَ إهُ يَقولُ قالوا الان جئث بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قالوا الان جئث بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فجادرتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون الله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّتْ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّتْ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 أذتَقُعونَ أي يؤ مِ لَكُمْ وَقد كَانَ خَريقم بِنهُم يَسممَعونَ كَلَمَ الله أذَ تَقُعون أيؤ مِ لَك وَقد كَ خَريقم بِهُم يثمَعونَ كَلَمَ الله وَقَد كَلَكَريقُم مِنهُم يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَّهِ ثُمَّ يُحَرِّقُونَهُ مِ بَعدِمَا قالَُوه وَهُمْ يعَمون وَقَدْ كَلَكَريقُمْ وَهُمْ يعَمون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 وَإذاَا خَلَ بَعْضُهُمْ إِ بَعْضٍ قالَاُوا أَتُحَدّتُ لَهُم بِنَا تَتَحَ اللهَّهُ عَلَْكُمْ أَتُحَدّتُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهَّهُ عَلَْكُمْ لِحَجكُ بِهِ عيادَ رَبّكُم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 إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله دَُّ يَقولُونَ هذا مِن إادِ اللهِ لَِشْتَعُوا بِهثَمَلَ قَللََاثَُّ يَقولُونَ ويلُ اللَهُم ممَّا كَتَبَت أَديهِم وَلُ لَهُم مِمَّ يَكْسِبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى من كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ دللن كثرتيني اتوا واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 فإِدَّ خَدْنا مِ تَقَدنيِي إِسْرائِلَ لَ تَبُدونَ إَِّ اللهَّه وَبِالوالِدَيْن إحسَانَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ وَأَقيِيمُ الصَّلَةََ وَآاتُ الزَّكاتَثُم مَدَوََّْتُمْ إِللاا قَللَ مِكُمْ وَأَنلتُم مُعْرِضُون وَأَقِيمُ وَإِذْأَخذْناامِي ثَاقَكُم لا تَسِْكونَ دِمَا أَنْكُم وَلا تُخْررجُونَ أَن حُسَكُم مِن دَاركُمْ ثَّ أَقرََْتُم وَأَتُمْ وإذ أخذنا ميتاقكم لا تسركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا ۖ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَتُخْرِجُونَ فريقا منكم يُرِيْهِمْ تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالِاثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوْكُمْ أَسَارَةٌ فَأَدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِنْ يَأْتُوْكُمْ أَسَارَةٌ فَأَدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خزي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَنَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى فثَكُل م ج أَنْكُمصُولٌ بِمَاعَلَ تَ فُتُكُ مْتَك غَرُُم فَفَيقًا كَذَّبتُم وَفَيقًا تَقُتُلون فَفَريقًا كَذدتُم وَثَيقًا تَقُنتُلُون وَقَا قُلُ بُناَاغُلْ وَقالَاوا قُلُ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ لَنَأْتِيَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا كل ما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَمَّا جَاءَهُم لَّا يَرْفُكُ كَثَرُهُ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بئت ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن ينزل الله من فضله على من يشاء اِذَا ذَاكَ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا وإذا قيل لهم آمنوا بِمَا أنزل الله قالوا قالوا بِمَا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما قَد قَلَّ لَنَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ وَلَقَدِ جَكُم مسَابِبَيينَاتِثُم م التَّخَدّمُ الْ الععجِلَ منِنْ بَعْدِهِ وَآاتُمْ ظالِمونون وَإِذْ أَ قَدْنا مِثاقَفُم وَثَأن ثَوقَكُ مُّورَ خدُمَا آتَينَكُم بِقُات وَسمَعُ قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قُلْ بِسَمَاءٍ يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَيَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَضَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَنَّ لَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يعمر يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ عُمُرٍ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدو الjبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل من كان عدو الjبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان من كان عدوا لله وملائكته ورسله فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بينات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَوَلَمَّا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأن وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ يُؤّمونًاّا النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا على عَلَى الْمَلَكَيْنِ رووتَ وَماارُوط وَمَارُوتَ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 فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَهُ الْضَّارُّ وَالنَّافِعُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمنوا لما ثوبة مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ظَلَمْنَا وَاسْمَعُوا يَا أَيُّهَا الذين وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَدَّعِي الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ, خير من ربكم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 الله ذو الفضل العظيم الله ذو الفضل العظيم ما لن نسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها ما لن نسخ من مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوى السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوى السبيل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 حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ مِنْ صابروا واصبروا حتى يأتي الله بأمره صابروا واصبروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَقلُ الصَركَ وَآتُ الذَّكَ وَماَا تُقَِّمُ لِأَ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجدوه وَدَ الله وَماَا تُقَِّمُ لِأَن فُثكُم مِنْ خَيْرِ تَجدوه وَدَ الله إِ اللهَّه بِمَا تَععملَلونَ بَص إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من تلك أمانيهم, تلك أمانيهم قل ها تؤبئها لكم ان كنتم صادقين قل ها تؤبئها لكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربي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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كَذَلِكَقالَالََّينَ لا يَعلممونَ مِمثلْلَ قهم كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ لا يعلممونَ مِمثللَ قهِم فَلهَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَوومَ القامَةِ فيِي مَا كَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون فَلهُ يَحكُ بينَهُمْ يَومَ الْ القِيامَةِ في فِيهِ يَخْتَلِفُون ومن اظلم ممن نلع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن اظلم ممن نلع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَّبَعَ مَوجُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له صَبَحَ بل لَهُ بَلَاهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ قَالِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ, تشابهت قلوبهم قَدْ بَيَّنَّا أَذَبَّيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ولن تخض عن كاليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم ولن تخض عن كاليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل انه الله هو الهدى قُلْ إِنَّهُ دَوَّلَاهُ وَالْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يا فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَوْمَ ل تَجِزينَسُن أنَّسِ شَيْ وَلَا يُقُضَلُ مِنْهَا دُلُ وَل تَفَأْهَا شَفَاع وَاتَّقُوا يَومَ وَلَا يُقضَلُ مِنهَا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وابن تالا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن وَإِذِ بِكَل إِذ رَهِي رَبُّ بِكَلمَاتِ فَتََّهُ قرَ إِّي جَعِلُكَلَِّاسمَمَا قرَ إي جَعِلُكَلَِّ فيمَمَا قَالَ, قال, قال وَمِنذُدةِ قَالَ لَا يَنَالُ هْدِ الظَّالِمِين قَالَ وَمِنْ ذُْدَةِي قَالَ لَا يَناَالُ عَهَجقالمِين وَإِذْ جَعَلَّبَيتَ مَتَابَةَ لَّاسِ وَأَمَّو وَاتَّخِذُ مَِّ قامِ إ بِاهِيمَ مُصَلَّ وَِذْ جَعلن الْ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا أَنْ طَهِّرَا بَيْتَكَ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 فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المصير. وَإذ يضَّعُ إهمُ القَواعيد منِ البيتِ وَإسماعلُ رَبَّنَا تَقَذ مِ وَإذ يَرضَّعُ إهممُ القَواعيد من البيتِ وَإسماعيلُ رَبنَا تَقَ مِ إِكَأَن تَسَّمعُ النليم إِكَأَن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 انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يُرِضَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه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 ورصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن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 ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك والاه ابايك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ما تعبدون من قالوا نعبد الهك والاه ابائك ابراهيم و اسماعيل إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كانوا يعملون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 لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنت به فقد اهتدوا فان امنوا بمثل ما امنت به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق وَإِن تَوََّتَ إَِّ لهُم في شقاقَ فَسَكفكَهُ اللهَّهُ وَهُو السَّمعُ النَّلم فَسَكفكَهُ اللهَّهُ وَهُو السَّمعَّليم صِبِغَةَ اللهَّ صِبغَةَ اللهَّ وَمَنْ نَحسَنُ مِنَ اللهَّهِ صِبغَتَ وَلَحْنُ لَهُ عَابِدُون وَمَن نَّحْتَسِبُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَئِنْ أَتَيْنَاكَ بِالْمَثَلِ الَّذِي فِي الْكِتَابِ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 ومن اغلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل لما تعملون وما الله بغافل لما تعملون تلك امة قد خلت تلك امة قد خلت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ التي كانوا عليها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 يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَقَد نَرَى فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ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 وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُ بعض وَلَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُ بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنِ اتبعت فَإِذَا مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تكونن مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولكل وجهه هو موليها ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا اينما تكونوا ياتي بكم الله الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لالحق من ربك ونالله بغافل لما تعملون وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ فَنَصْرُ اللَّهِ لَغَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لِئَلَّا يَقُولَ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ فلا تخشواهم واخشوني ولاتتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فلا تخشواهم واخشوني ولاتتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تفتروا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لا تشعرون دل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلوا انكم بشيئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ولنبلوا انكم بشيئ خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا الذين اذا اصابتهم قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك عليهم صلوات من وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنون الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب عليهم وانا التواب الرحيم الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان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 اولائك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ إن في خلق السماوات والأبض واختلاف الليل والنهار وَخُلكَّتي التي تجري في البحر وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهَا كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَ ييَرَ الذيينَ بَلَوا إذ رَوونَ العذاابًا القوَةَِلهه جَع وَأَ اللهَّه شَديد العذابًا وَلَيَرََّينَ بَلَوا الله جعَ وَأَ اذب ذر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب اذب ذر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لَّتَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مضلين انما يأمركم بالسوء والفحشاء انما يأمركم بالسوء والفحشاء انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذاَا قِيلَ لَهُ مَُّبِعُ مَاأَزَل اللهَّهُ قَاوا بَلنَّاتَّبِعُ مَافَنَا عَلَيْهِ أَبَأَن وَإذاَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَزَلَ اللَّهُ قَاوا بَننَّتَّبِعُ مَاأَقَْلَ عَلَيْهِ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 ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن م حَغوَّمَا عَلَْكُم المَيتَةَ وََّمَ وَلَحمَ خزير وَمَا أهِمَّ بِغَيْرِ النا إِ فَمنْ يَْطُرَّّ غَيْرَ بَغون وَلَا عَد فَلائِثمَ عَلَم فَمَنْ يَفْطُرَّ غَيرَ دَضِ وَلَا عَد الرحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النماء ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ذلك بأن الله نَزَّلَ الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق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 وَلَكِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ وَآنتَ المَالَ عَ حُبِّهِ دَول قُبضَ وَّتَلَ وَْمَساكينَ وَبنتَّبين وَالْمَساكينَ وَدَُ وبن السَّبيل والالس إِينَ وَفِّ قوبِ وَأَقمَ الصّلا وَالْمساكينَ وَدُنَ السَّبيل وَس إِينَ وَتِّْ وَأَقَمَ الصَّلَةَوتَ الزَّكَاتَ وَالمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدوا وَأَقَ مَ الصَلَ تَواتَذَّكَاتَ وَالمُفُونَ بِعَْذِهِمْ إِذَا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 الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحرد والعبد بالعبد والانثى بالانثى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذالكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بعد ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ وَلَكُم فيقصَاف حياتُية أأَبَابِلَ عَك تتَّق وَلَكم بالقصافِ حيااتُية كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنَ إ ترك خيْر للوصة للوالدين والْأقرَ بالمعروف حقا على المتقين فمَا بَدَّلَهُ بَعْدمَا سَمعَهُ سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ على, عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِن مُص جَدَفًَا أَوئِثْمَا فَأَصْحَبَينَهُم فَلائِثْمَا عَلَيْ فَمَنخافَ مِن مُص جَنَفَ أَوئِثْناَا فَأَصحَذَنهُم فَل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 يا ايها الذي لا الن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات, أياما معدودات فَمَن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فلن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذي لا يطيق له كديه طعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون وَأَنَّ الصِّيَامَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَذِكْرَىٰ لِمَن يَخْشَىٰ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُومْ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ يَستَجبُ وَاليؤمنِنُ بلَ عَهُم يرشدُون هلَْ يَتَجب وَْيؤمنِنُ بِيلَ عَهُم يعْشدون وَوحَِّ لَكُمْ لَلى تَفيا مَِّّفَةُ إ لِسائِكُمْ وَوحَِّ لكمْ ليلى تَفيا يفَةُ إى لِسائِكُم هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَالِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا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 واكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرضوها تلك حدود الله فلا تقرضوها كَذَلِكَ يُبَيل اللههُ آياتِل لل الناسَّاسِلَ عَهُم ولا تَأكُلُ أَمولَكُ بينكم بالباطل وتدلوا بها إِ الحكام للتَأكُل فريقا لَتَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَتَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتى البيوت من ظهورها ولكن ان البر من التقوى وليس البر بان تاتى البيوت من وَاتْلُ الْبَيُوتَ مِنْ أَدْوَابِهَا وَاتْلُ الْبَيُوتَ مِنْ أَدْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقاتِلُ فِي سَبل اللههَِّلَ يقاتِلونَكُمْ وَلَا تَعتَدوا وَقاتِلُكِي تَبل اللهَّلَ وَلَا تعْتَدوا إِ اللهَّهَ لا يُحِبُ المُعتَدين إِ اللهَّهَ لا يُحِبُّ المعْتَدين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 ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه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 فَإِنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ, صدقة أو نسك فإذا امتم فمن تم التعب العمرة الى الحج فله يسير من الهدى فاذا انتم فلن تم التعب العمرة الى الحج فلستيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم أم لم يجد ططيا مة أييا م الحج وَتَذة إ ررجة تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلكَ لمم لم يكن أهلهُ حاضل المسجدحرام ذلك لمم لم يكن أهلهُ حاضل المسجدحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات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 وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي لي يَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحًا أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل هلامن الضالين واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل هلامن الضالين ثم افضوا من حيث افاض الناس ثم أتيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أَوْ أشد ذكرا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 وَبَدَّلَ آثَافَ الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيلَ عَذَابًا أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا فَإِن تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ هل ينظرون الا اي ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور ثَلْبَنِي اسْرَائِي لَكَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ثَلْبَنِي اسْرَائِي لَكَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لا يبدل النعمة الله من بعد ما جاءت فإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وَأَ زَلَمَهُمُكِتابابَ بِالحقَقِّ يَحكُمَ بَن الناسَّ فِي مَخْتَلَفُ فِي وَأَنزَلَمَهُمُكِتابَ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 تَهْدِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ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 نَزَّلَ ٱلْبَأْسَا وَٱلضَّرَّ وَهَزِّلُ وَزُلْزِلُ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ فَأَنْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى الاء ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون يسالونك ماذا ينفقون قُلم فَقُتُم مِنْ خَيْر فَلِوالِدَنِ والَّ قُربينَ واليَتَمَا والمساكين وَبِنِ السَّبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى أن, وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير فالقتال فيه كثير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتلد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فِتْيَةٌ هُنَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ نَفْعِهِمَا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُ قُلِ الْعَفْوَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدنيا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي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 والله يعلم المفتر من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم ولو لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار اولائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 قُلْهُو وَأَدَ قَتَذِل النسَاءةِ النَّحيظِ وَلَا تَقرَبُهُ حََّ يَطُهُم فَإِذاَا تَقَهَابْنَ فَأتَُّ مِن حَيثُ أَمَوَكُم الله فَإِذاَا تَقَ الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حظ لكم فاتوا حظكم ان شئتم نِسَاؤُكُمْ حَبْلُ لَكُمْ فَاتَّسُوا حَبْلَكُمْ أَن شِئْتُمْ وقدموا لأنفسكم, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ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 لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يئلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر لِلَّذِينَ يَقُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنا جَمُ قَلَاقَ فَ إَِّ اللهَّه سَن النَّالم وَالْمُقََّ قاتُ يتَََّّصنَ بِأَنفُسِهِ فَلَكَتَقُون وَْمُقَ قاتُ يتَََّّصْ نَ ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ولا يحل لهن أن خلق في إن كن ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم ان كن, كن ينؤمن بالله واليوم الاخر ان كن يؤمنن وَبُرولَتُهُ أَحَُّ بَِدّهَِّ فيِي ذَلِكَ إِ أرادُ إْلَحَان وَضُورَةهُ أَحَُّ بَِدّهِ فيِي ذَلِكَ مِثْلُ الَِّيَا لَهِ بِالمَعرُوف وَلَهُ مِثْلُ الَّ لَهَِّ بِالمَعْرُوف والذين جادل عليهم درجه والله عزيز حكيم والذين جادل عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرهان الطلاق مرهان فامسك بمعروف او تسريح باحسان اِنْثَ قُمْ بِمَعْرُوفٍ او تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا وَلا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا إلا أي خافا ألا يقيم ما حدود الله إلا أي خافا ألا يقيم الله فإن خفتم ألا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به فإن شفتم ألا يقيم ما حدود الله فلا جناح علينا فيما احتدت به تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَعَدَّ فإ قَقَهَا فَل تَحلِلّ لَ مِنْ بَعْد حتىَةًكِ حَزَوجًا غَيْير فَإ ققهَا فَل تحللّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتىَةًكِ حَزَوجًا غَيْر فَإِنْ ظَنَّقَهَا فَرَاجُنَاهُ عَلَيْهِ مَا إِنْ يَتَرجَعَا إِنْ ظَنَّ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ إِنْ وَتِللكَ حدود اللهَّه يُبَيين هَا لِقَوم عَنَّمُون فتِللكَ حدودُ اللهَّه يُبَيينهَا بِقَومين عََّمون وَإذاَا قَلقُتُمُنِّسَ أَكَبَ وَإِذَا قَلَقْتُم مِّن نِّسَاءٍ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وَلَا تتخذوا ايات الله مزها ولا تتخذوا ايات الله مزها واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من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 وَإِذَا قَُّقُتُمُنِّسَ أَخَبَ لَغْنَ أَجَلَهَُّ فَلَا تَعضُلُهُْ فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذاريك يعذب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر ذلكم ازكى لكم وأطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون وما الله يعلم وانتم لا تعلمون وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ لِمَنْ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك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 وَإِنْ أأَرَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعوا أَولادَكُم فَلاجُناَا حَلَيْكُمْ إذَا سَلمتُمما آتَييتُم بالِالمَعْرُ وَإِن أأَرَتُمْ واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير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 فَإذا بَ لَغنَ أَجَلَهَُّ فَلجُناهَا عَلَكُمْ فيِيمَا فَعَنَّكِي في أَ خُسَّ بِالمَعرُوف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء او اكنتم في انفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ صِدْقًا إلا, إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا إِلَّا أَن ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا وعلموا ان الله غفور حليم وعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه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 وَإِذْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَانصُبُوا لَهُنَّ نِفَاقًا وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, وقد فرضتم لهن فريضة, وقد فرضتم لهن فريضة فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي وَأَن تَقُ قَبُ للاتَّق وَ وَلَك سوَوقَلَ بَيْنكُم وَأَن تَأقُ قَابُ للاتَّق وَ وَلَةً سوَقَبْلَ دَينكُم إِ اللهَّه بِماَا تَأَّلونَ بَص إِ اللهَّه بِماَا حافظوا على الصلوات والصلاه المسط وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فان خفتم ركبانا فإذاَا أَمِن تُم فَلْبكُر اللهَّه كَمَا عَمَكُمَّا لَم تَكُوا تَعََّمون فَعذاَا والَّذينَ يُتَوفَونَ مِنْكُم وَذَرونَ أَزْواجَ وصَةَ لأَزواجِهِم م تَعَن إلى الحَولِ غَيْيرَ إخْاجَ والَّذينَ يُتَوفَونَ مِنكُم وَذَرونَ أَزْواجَ وصيةة لأَزواجِهَِّ تَعَن إلى الحَولِ غَيْيرَ فإِنْ خَرَجَكَرَجها لَكُ فيمَا كَعَنَّتِي في أَن قُسِهَِّ مِن مَعرُوف فَإِن خَجُنَ فَرجُناهَا عَلَكُ فيمَا كَنَت أَن قُتِهَِّ مِن النعروف واللهَّهُ عَجزٌ الحَكم واللهَّهُ عَزيزٌ وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرٰى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ اَلَمْ تَرٰى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ حَذَرَ الْمَوْتِ تَقالَا لَهُمُ اللهَّهُ موتوتُم مَّ أَحِيهُ إِ اللهَّهَ لَذ فَضلٍ عَلَ النَّاسِ وَلََّ أَكْثَرًا النَِّ لَا يَشْخُرُون فَقالَالَ لَهُُ اللهَّهُ موتُم م حِييَاهُم إِ اللهَّهَ لَذُ قَضْلٍ عَلَ النَّادِ وَلَ أَكْكَرًاَّثِ لَا يَشْكُرون وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وإليه والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قَاالوا ل نَبيل لَهُ بَعْلَ نَ مَلِكًا النّ قاتِ في سَبيلنا إذ قَور نَبيل لَهُ بَدلَناَ مَلكًا نُقاات في سَبلل قَاهَعَسَيتُم إِ كُتِبَ عَلَكُمُ الْ القتَالُ أََّ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 قالوا وَنَرَى أَلَّا نُقَافِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه المال قالوا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال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 بِه تكينَةُمضَبِّكُم وَبَقِيَةُم مَِّا تَرَكَ آل مساَوآالُهَا رُون وَبَقِيَةُم مَِّا تَرَركَ آلُ مسَوآلُهَا غُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَ وَضَبِيةُم مَِّا تَرَكَ آل مساَ وَآلهَا غُونَ تَحْمِلُهُ الْمَل إن في, إن, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَضَىٰ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن فَرَنَّ قَتَل قَالُوا ارْتُبِ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُذَكِّرُكُمْ بِنَهضَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلا من اغترف غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده شربوا منه إلا قليلا منهم شربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لََّ جَوَزَهُ وَوَِّينَ أَمَنُ مَهُ قالَاوا قالَا ل قاقَتَلَ اليَْمَ بِجَالُوا تَجُودِ قال لطاقَتَلَن اليَْمَ بِجَالوا تَجُودِ قَاَّنَ أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كَمِن كم فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع, وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صبرا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 رَبَّنَا أَفْرِقَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فهزموه باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ لَا تَبَاعَدَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْشِرِينَ وإنك, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلّْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وانيدناه بروح القدس وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمَضَى بَيِّنَاتٍ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَٰهُمُ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا كُنْتَ تَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ ولو شاء الله ما قتلت ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما قتلت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل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 آفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو الحي الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض وسع كرسيه السماوات ولا يؤذيه حِظُّه ما وهو العلي العظيم ولا يؤذيه حِظُّه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي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 فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا والذين كفروا اولياءهم الطاغوت والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات يخرجونهم من أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حان جاء إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 قال انا احيي وامي قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فات بها من المغرب فبهت الذين كفروا فَأَجِئْتُهَا مِنَ النَّغْرِ بِفُتُهٍ الَّذِينَ كَثُرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ الله بعد موتها وكالذي نظر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان لا يحييها الا الله بعد موتها فاماته الله 200 عام ثم بعثه فاماته الله 200 عام ثم قال كم لبث قال لبثت يوما او بعض يوم قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن قال بل لبثت مئه عام فانظر وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكتوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ تَصْرُخُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك نجعل على كل جبل منهم جزاء ثم جعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا ثمَُّ جَل ل كُلّ جَدَدٍ مَِّّ جَزًا ثَُّ جَعَّ يَأثينَكَ سَأْيَا وَلَم أَ اللهَّه عَزيزٌ فَكم وَلَم أن اللهَّه عَزيزٌ حَكِيم, الله حكيم مَثَلَُّذينَ يُ فِ قُونَ أَم وَلَهُم فِي سَبِي لللههِ 117. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 118. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة 119. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا والله غني حليم والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطنون صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق يا ايها الذين كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم مبتغى امداد الله وتثبيتا من انفسهم وَولدَلُ الَّذ لَُاتِقُلَ أَمولَم مُبَتِ غَ أَنَ الضَّاتِ اللَِّ وَتَثبتَ مِن أَنهُسِهِمْ وَتَدّْتَم مِنْ أَفُسِهِم كَمَتَ لِجََّةِ آ أَصَابَهَا وَابِل فَآتَتْ أُقُلَهَا ضِعقَين فتَْبتَم مِنْ أَفُسِهِم كَمَتَ لِجََّةِ آ ب رَضوَةٍ أَفَضَهَا وَابِل فَآتَتْ أُكُلهَا بِعقَين فَآتَتْ أُكُهَا ضِعقَيْينِ فَإَِّمْ يُصبَهَا وَابِل تَقل فَآتَت والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَهْرٌ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وأصابه الكبر وله درية ضعفاء وأصابه الكبر وله درية ضعفاء وله درية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار تحترقت وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضِعْفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نار تَحْتَرِقُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 وَل تَيَنَّ خَضيدَ مِن ب تُِ قُونَ وَلَستُ بِآاحِجهِ إللاا أَن تُغْمِضُذك وَلَمُأَ اللهَّه عل حَميدَ وَلَمُ أَ اللهَّ عل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع العليم والله يعيذكم لغفرة منه ورضوانه والله واهب العليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا هول الالباب ولا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 ولنا للظالمين لهم انصار ان تبد الصدقات ثريع ما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تُبْدُوهَا وَتُعْطُوهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَم تُ ف قُمِ خَير فَلِئفُسِكُمْ وَن تُ فقٍُ خَير فَلِئن فُسِكُمْ وَمَ تُم ف قُونَ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 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرا في الارض للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضرا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يستطيعون ضرا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافات يَعْرِفُهُم بِسْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذيَّينَ يُافِ قُونَ أَمولَهُ بِالَّْلِ وََّ هَادِسِ الوَّو وَعَانَكَ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 الذين ياكلون الزباله لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس الذين ياكلون الزباله لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله فمَا جَ أَهُ مَوْوعيضَةُم مِرضَبِّهِ فَتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف أن جَ أَهُ مَوْوعَ يضَرُْم مِ الرضَِّهِ مَا سَلَف فَلَهُ مَا سَلَكَ وَأَممرُهُ إَِ اللهَّ سَلَמוَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَنَعَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ يمحق الله الذبا ويرضي الصدقات يمحق الله الذبا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار اتيم لا يحب كل كفار إَِّينَ الذين وَعمِلُ وعملوا الصالحات الصَّلَةَ وَآنتَُزذَّكَاتَ لَهُم أَجرُْهُم لهم الذيينَ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الروباء إن كنتم مؤمنين يا فإَِّم تَقَوا فَأذَنوا بِحَرِّم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه فَإَِّم تَكَوا فَأذَنوا بِحَرٍّْ مِنَ اللهَّهِ وَرَسُولِه وَإِل تُبِتُمْ فلكم رؤوس أموالكم لا تَغِْمونَ وَلاَا تُغْذَمُ وَإِن تُبتُم فَلَكُ الروسُ أَموالِكُ لا تَغْلِمُ لَ وَلاَا تُغْلَمُ وَإِن كََذُ أصنت فَنَظِرَةٌ إ مَسَرَه وَإِن كَد أصت فَنَظِرَةٌ إلى مَسَرح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 وََّقُ يَن تُرجعونَتهلَ الله ثَُّةُ وَفَّ كُلُّ نَكسَّا كَسَبَتُ وَهُم لا يُغلَمُ ثَُّةُ لا يُغلَمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ بِذَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُمْ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ وَلاَ يَأْبَ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربه وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلَا يَبْخَسْ فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل بالعدل وَتَّشدُ شَهديَيْلِ مِّجَالِْكُمْ وَتَشِدُ شَهيد داَيْلِ مِّجَالِْكُمْ فَإِلَّام يَكُونَ رَجُ لَْنِ فََجُلُ وَمرَتَانِ مَِّا مِنَ, من, من الشّهَدَ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَضْرِبُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسامون ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تسامون تتصنوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك امقتصط عند الله واقوم للشهاده ذلك امقتصط عند الله واقوم للشهاده واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا وعقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم تكتبوها وَأَشْهَدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَأَشْهَدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا ضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا ضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ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 وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ وَإِن كُنتُم مَّعَ الَّذِينَ تَرَوْنَ وَلَمْ تَجِدُوا فإِن أَمِنَ بَعْضكُ بَعْضًا فَلّْ يُؤدد الذيئأتُ مِنَ أمكَهُ وَْتَّقِ الله رَبَّ فإِنأَنِن دَعْضُك دَعضًا وَلَا تَفتُمُ الشَّهاد ومن يكتمها فانه آثم قلبه ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض لله اله الا في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله وان تبدوا تخفوه يحاسبكم به الله فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله